كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنْتُمُوْهُمْ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنْتُمُوْهُمْ ساقَ فَإِم مَنَّا فَإِنَّا مَنَّ بَعدُوَإِافِدَ أَنْ حََّ تَبَعَ الحَرْمُ أَوزَ رهَا ذَلِكَ وَلَو يَشَ اللَّهُ لَ تَصَرَ مِنهُم وَلكِ لَبَلُ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 لَصُ اللهَّ يَْصُركُمْ وَيُثَبِّت أَقَدَامَكُمْ وََّذينَ كَفَهُ فَتَعَسَلَّهُم وَأَضَل ل أَعملَهُم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِه مَا أَنزَ لَ اللههُ فَأَحَقَ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 إن الكافرين لا مولا لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين مثل الجنة التي ويد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبن وأنهار لَنَنِلَنَّ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى والُلِ السَّنَغاتِ وَمَوْفِغَةُم مِر رَبِّهِم كَمَنْهُ وَقَاائِدٌ فِ النَّارِ وَسُقُمَا أَن حَممًَا فَقَق أَ الن أَهُم وَمِنْهُمَّلََي يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ نِدَاك قَالُوا قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا اللَّيْلَ مَاذَا قَالَ آنَفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبَضَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا فقد جاء أشراقها أَنَّ لَهُم إِذَا جَ أَتهُمْ بِكرهُم فَلَم أَنََّهُ ل إلَهَا إَِّلهُ وَستَفِر لِذَن بِكِ وَسْتَوفِر لِذَم بِكَ وَلِمُؤمنِنينَ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 مَرَض رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوَلَا لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ معروف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 ما هم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها ان الذين ارتدوا على ابدارهم عَدِمَ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بعض الأمر وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ وَأَنَّهُ فَأَحْدَثَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَغَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَٰكِن فِي <تحني> وَلهَّهُ يلَم أَملَكُ وَلََبَ وَ وَكُم حَانَ عَلَمَ المجَهِدينَ مِنكُم وَصَّابِرينَ وَنَبَلُ وَق الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاهِقٌ رَسُولٌ وَشَاهِقٌ رَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَا يَضُرُّ الله شيئا لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ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 يَتَّقُونْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبقل وَمَْ يَبَقَلْفَإِ ماَا يَبَ قَلْوعَنْ مَفْسِهِ وَووَّهُ الغَونّ وَأَن تُمُ الْفُقَرَ وَإِن تَتَوَل لَ يَسْتَبَدِقَوْمًَا غَييرَكُمْ سَُّ لَا يَكُُ أَمْفَلَكُمْ